أَلَم يسيرُوا فيِي الأرضِ فَ يَغُر كَفَ كانََ عَاقبَة الذيينَ مِ قَِْهِم كانَوا أَشَدَّ منِنهُ قوُوَتَ وَأَثَار الأأَرضَ وَمَُوهَا أَثَرَ مَِّا عَمَرلهَا وَج رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السور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 ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا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 و ومن کترجون وین خلقكم من انل ثم رش تشرون و مین آیا چی ان وَلَا قَلَقَ قُلُوبَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آياتِهِ خَْقُ السَّموَاتِ وَالأَْرض وَغتِلَ فُأَْلسِلَةِكُم وَأَوَانكُم إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ للِعَاللين وَمِنْ آياتاتِهِ مَ نَامُقُ بِالَّْلِ وََّهَار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 وَالارْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَلُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَارَأَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سواء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 اللَّهُ الذي يُْسُِْزَا حَفَةُ ثير سَحابَ فَيَبَسُفُغُ في السَّمائِكَيْ فَيَشَ وَيَجَعَهُ كِسَفَ فَتَر الْودَق يَخْطْرجُ مِنْ خلِلَالِ فَإِذاَا أَْفَادَ بِهِ مَ شَاءُ مِنْ عبادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْرِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ الله كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ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 وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْطِنُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ